119. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين 111. فذوهم يخوضوا ويلعبوا حتى 117. يلاقوا يومهم الذي يوعدون 118. يوم يخرجون من الأجذاف سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون 119. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة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 117. قال يا قوم إني لكم نذير مبين 118. أن اعبدوا الله وأتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلهكم 117. إن أجل الله إذا جاءنا يؤخر لو كنتم تعلمون 118. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعا لا فرارا وانني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واسترشوا ثيابهم واصروا واست 126. ثم إني دعوتهم جهارا 127. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا